الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة الإسلام اهتم ببر الوالدين والإحسان إليهما وقد سبق ما أنشئ حديثا من جمعيات ودور رعاية الأمومة أو الشيخوخة أو دار المسنين أو غيرها من الأشياء التي يعني أوجدت حديثاً فالإسلام وصى المسلم بأن يبر بوالديه وأن يحسن إليهما وليس هذا أمر مستحبًا وإنما هو أمر واجب كما قال الله عز وجل ووصَّي للإنسان بوالديه إحسان بل مما يدل على أهمية بر الوالدين أن الله قرن بر الوالدين بعبادته عز وجل وتوحيده وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا يدل على أهمية بر الوالدين بأن الله قارن الإحسان إليهما والبر بهما بعبادته وحده لا شريك له. فإذا قرن الله هذا بهذا هذا دليل على أن كلاهما مهم وكلاهما يجب على الإنسان أن يهتم به كما يهتم الإنسان بتوحيد الله والابتعاد عن الشرك أيضا يهتم ببره بوالديه. و الله عز وجل في عدة آيات وصى الإنسان ببر الوالدين والإحسان إليهما وصّل الإنسان بوالده إحسانا والآيات كثيرة في الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما ولعل من سيأتي إن شاء الله غداً وبعد غد من الإخوة الدعاة وسيتكلم عن بر الوالدين وما يتعلق به والمواضيع المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع ونحن إن شاء الله في هذه الدقائق البسيطة سنذكر شيئا من ثمرات بر والدين فالإنسان إذا بر بوالديه وأحسن إليهما وأعطاهما حقهما من البر والإحسان والاحترام والتقدير وغير ذلك مما يجب لهما فهناك ثمرات هناك نتائج لهذا البر في الدنيا وفي الآخرة أولاً من ثمرات بر والدين أن الله عز وجل يزيد في عمرك ويوسع لك في رزقك فإذا أراد الإنسان أن يطول عمره في طاعة الله وأيضاً أن يكثر رزقه ويتسع عليه ببر والدين كما جاء في الحديث الصحيح لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ولا يزيد في العمر إلا البر وأيضاً في الحديث المشهور حديث آنسة رضي الله عنه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يمد في عمره فليصل رحمه والوالدين هم من الأرحام بل هم أقرب الناس إليك ويجب عليك أن تصلهم وصلة الوالدين هو ببرهما الثمرة الثانية من ثمرات بر الوالدين أن الله عز وجل يرضى عنك وكلنا نسعى ونريد ونرغب أن الله تعالى يرضى عنا وهذا مطمح الإنسان في الدنيا وفي الآخر أن الله يرضى عنك فإذا رضي الله عنك فأبشر بالخير فإذا أردت أن يرضى الله تعالى عز وجل عنك إذا أرضي والديك كما جاء في الحديث رضى الرب من رضا الوالدين وسخط الرب من سخط الوالدين. فإذا أردت وإذا أردت أن تعرف هل الله عز و راضي عنك أم لا إذن هل والدك هل والديك راضيان عنك أم لا فإذا كان والدك قد رضي عنك فاعلم أن الله عز وجل قد رضي عنك سبحانه وتعالى أيضا من ثمرات بر الوالدين أن الله عز وجل يغفر ذنوبك وكلنا خطاء، وكل بني أودم خطاء، وكلنا عندنا ذنوب، عندنا خطاء، عندنا تقصير فإذا أراد الإنسان أن الله يتجاوز عن خطائه، إذا أراد الإنسان أن الله يغفر له ذنوبه إذن عليه ببر الوالدين كما جاء في الحديث أن رجلا أتهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل من توبة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من أم؟ قال لا، قال هل لك من خالة؟ قال نعم، قال فبرها والخاله بمنزلة الأم إذا فقدت إذا فقدت الأم وبر الإنسان بخالته فإنه كأنه بر بأمه فإذا أردت أن يغفر لك ذنوبك إذا بر بأمك وأبيك وأحسن إليهما فإن هذا سبب لمغفرة الذنوب بل حتى الذنوب الكبائر كما جاء في هذا الحديث إذن إني أصبت ذنبا عظيما والذنب العظيم هو الذي يكون كبير من كبائر الذنوب أيضا من ثمرات بر الوالدين ان الله عز وجل يعطي البار بوالديه تواب الحاج والمعتمر والمجاهد ثلاثة أعمال عظيمة الحج والعمرة والجهاد فإذا رت أن تكسب أجر هذه الثلاث الأشياء إذا عليك ببر الوالدين كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا آتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه فقال عليه الصلاة والسلام هل بقي من والديك أحد قال نعم أمي قال بقي أمي قال قابل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد فإذا أراد لسان يحصل على هذه الأجور العظيمة أجر الحج والعمرة والجهاد الذي أجره عظيم جدا ولا يعدله شيء فإن هذه الأجور تحصلها في برك بوالديك وقد جاء في الحديث الآخر أن رجل جاء يستأذي النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد فالبر بالوالدين هو من أعظم الجهاد في سبيل الله أيضاً من ثمرات بر الوالدين أن الله عز وجل يجعلك مستجاب الدعوة إذا أردت أن الله يستجيب دعاءك، وكلنا محتاج لهذا الشيء وخاصة عند الشدائد حين أن الإنسان يدعو فلا يستجاب دعاه فإذا أردت أن يستجيب الله دعاءك، إذن عليك ببر الوالدين فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمر بن الخطاب أن رجلًا سيأتيه من اليمن اسمه أويس القرني رحمه الله سيأتيه من أمداد اليمن وأخبره بأنه مستجاب الدعوة لأن له أم هو بها بار فأوصى الرسول عيسو والسلام عمر بأنه إذا لقي هذا الرجل أن يطلب منه أن يدعو له لأنه مستجاب الدعوة فهو مستجاب الدعوة لماذا لأن عنده أم كان بارم بها رحمه الله تعالى أيضا من ثمرات بر الوالدين أن أولادك يبرون بك. فإذا أردت إذا رزقك الله بأولاد أردت أن يبروك إذا بر بوالديك الآن سواء كانوا أحياء وأموات بر بهم سواء كانوا موجودين كلهم أو أحدهم حتى ولو كانوا على, على غير قيد الحياة فإنك تبر بهم البر المعروف وهو الدعاء لهما والصدق عنهم وغير ذلك فإذا أردت أن يبر بك, يبر بك أولادك إذن بر بوالديك وقد جاء في الحديث صحيح بر آباءكم تبركم أبنائك بروا أباءكم تبركم أبناؤكم فالإنسان إذا أراد أن يبره أولاده فعليه أن يبر بوالديه ويحسن إليهما حتى يرى النتيجة في الدنيا قبل الآخرة وربما يحصل من بعض الأولاد نوع من العقوق مع أن هذا الأب كان يبر بوالديه ويحسن إليهما فيرى من أولاده نوع من العقوق فربما بعض الناس يقول كيف أنا؟ قد بريت بوالدي طول حياتي وأنا لم أعصيهما وأنا أحسنهم والآن أولادي يعقونني فنقول هذا امتحام الله عز وجل لك وربما أنه فترة بسيطة وينتهي وربما أن هناك أسباب تعيق هذا البر فليس شرطا كل من بر بوالدي يبر أولاده لأن هناك أسباب تمنع هذا البر من الذنوب والمعاصي والتقصير في طاعة الله فربما تمنع هذا البر ليس بسبب أنك برت بوالديك وإنما بأسباب أخرى تمنع هذا الشيء أيضاً من ثمرات بر الوالدين أن بر الوالدين هو أقرب طريق لدخول الجنة أقرب الطرق للوصول إلى الجنة هو بر الوالدين وقد جاء في الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي العمل أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على وقتها قال ثم أي ما هو الذي بعده مباشر قال بر الوالدين فإذا أردت أن تصل إلى الجنة بأقرب طريق إذا عليك ببر الوالدين والإحسان إليهما ايضا من ثمرات بر الوالدين أن بر الوالدين سبب لتفريج الكروبات. أحيان يحصل عند الإنسان كروبات، يحصل عنده بعض الهموم والغموم والأشياء التي لا يريدها فإذا أراد أن الله عز وجل يفرج هذه الأشياء إذن عليه ببر الوالدين حتى إذا حصل له كربة فإنها تنفرج بإذن الله والدليل على ذلك هو حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار فانطبقت عليهم الصخرة فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بأعمالكم الصالحة فقال الأول اللهم إنه كان لأبواني شيخان كبيران وكنت لا أغفق قبلهما أهلا ولا مالا يعني لا أشرب حليب المساء قبلهما لا أنا ولا أولادي وإني قد تأخرت عنهما ذات ليلة فجئت وهما نائمان فلم يعني استطع أن أشرب قبلهما أو نسقي أولادي فوقفت عند رأسيهما حتى استيقضا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك افتغى وجهك فافرج عنا ففرج الله عنه فبرر بالوالدين سبب لتفريج الهموم والغموم والقربات التي تحصل عند الإنسان هذه باختصار الثمرات البسيطة التي ذكرناها عبارة عن ثمان ثمرات وهي كثيرة ولكن هذه ملخصها ومجملها فإذا أرد الإنسان أن يكفي من هذا كله أن الله عز وجل يرضى عنك يكفي من برك بوالديك أن الله عز وجل يرضى عنك فإذا رضي عنك فإنه سيفرج قرباتك وسيدخلك الجنة وسيغفر لك ذنوبك وسيبرك بك أبناء وهكذا فرضى الله عز وجل سبب لهذه الأشياء كلها فالإنسان يحرص على أن يبر بوالديه تنفيذا لأمر الله عز وجل ولو لم يكن في هذا إلا أنك تنفذ ما أمرك الله تعالى به حتى ولو لم يكن هناك ثمرات فما دام الله عز وجل أمرك بهذا البر يجب عليك أن تفعله حتى ولو لم يكن له أي ثمرة فكيف إذا كان في هذه الثمرات العظيمة التي تأخذها في الدنيا وفي الآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعنا وإياكم ممن يبر بوالديه ويحسن إليهما وأن يرزقنا جميعا رضاهما عنا وأن يرزقنا جميعا أن يجمعنا بهما في الفردوس الأعلى من الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه كما سألوه سبحانه وتعالى من كان منهما حيا أن يمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهما ميتا أن يتغمده برحمته الواسعة إنه ولي ذلك والقادر عليه.